يا ايها الرسول بلغ ما انذر اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغته رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى حَتَّى تُقِيمُوا التَّورَاتَ وَلِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُسْرًا فلا تات على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى, والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعامل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَحَسِبُوا أَنَّ لَن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا مَتَاعَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا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 لَقَدِ اشْتَرَى كفر الَّذِينَ كَفَرُوا ضَلَالًا بِغَيْرِ حَاجَةٍ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا هُوَ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا منهم عذاب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 منظرنا يوفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضررا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعون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 ذلك بما عقوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون لديس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لديس ما قدمت لهم أنفسهمون